فقد وصلتني مكالمات كثيرة في الأسبوع الماضي تطلب مني أن أتلوا قصيدة غرامي صحيح مرة أخرى وهذه القصيدة التي ذكرناها في المرة الماضية وهي عبارة عن قصيدة غزلية ذكر فيها مؤلفها القاب الحديث وذكروا أنهم فوجئوا بالقصيدة ويعني بهرهم جمالها. ولم يستطيعوا تسجيلها فطلبوا مني أن أذيعها مرة أخرى فأنا أفعل إن شاء الله قبل أن أدخل في موضوع حلقة اليوم كما أنني أرجو من إدارة القناة أن يذيعوا الجزء الخاص بمصطلح الحديث بعلم الحديث أن يكرروه أكثر من مرة حتى يتسنى لمن يسمعه أن يهضمه أن علوم الآلات أو علوم الأصول تحتاج إلى تكرار بصفة مستمر قصيدة غرامي صحيح هي لابن فرح الأشبيلي الأندلسي وكما قلت هي قصيدة غزلية قصد بها ناظمها تقريبا علم الحديث إلى العام بذكر عناوين الموضوعات في هذا العلم الجديد يقول ابن فرح رحمه الله غرامي صحيح والرجى فيك معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف وموضوع وذلي اجمل ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل, وتعدل وعذل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل وها في اكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمله وأجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلب المبلبل ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه الرمت رمت شرحا اطول غريب يقاس البعد عنك وما له وربك عن دار القلا متحول عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور اوصاف المحب التذلل فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل الله ولا عنك معدل فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل وري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابه مشعل فهذه القصيدة عدتها عشرون بيتا وكان قد سقط مني في المرة الأولى البيت السابع عشر اللي هو فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل وندخل الآن في موضوع الحلقة وفي كتاب الرقاق وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وذكرنا أن الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الداريمية وكلاهما من شيوخ البخاري روايا هذا الحديث جميعا عن مكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس يبقى الإمام البخاري برغم أنه تلميذ الإمام أحمد وتلميذ الإمام الدارمي إلا أنه اشترك معهما في الأخذ عن نفس الشيخ يبقى البخاري والإمام أحمد والدارمي ثلاثتهم زي ما هو على اللوحة هو ثلاثتهم الإمام البخاري والإمام أحمد ابن حنبل والإمام الدارمي ثلاثتهم يقول حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن سعيد بن ابي هند عن ابن عباس عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الاسناد الثاني ده الراوي المشترك في الاسناد ده وده اي راوي مشترك راوي المشترك عبد الله بن سعيد خلاص يعني عبد الله بن سعيد عن سعيد اللي يعني اباه يعني عن ابن عباس الثلاثه دول الاسناد فيهم واحد بدل الاسناد يختلف من بعد عبد الله بن سعيد. أنا عندي في الإسناد الأول المكي بن إبراهيم لوشي البخاري في الحديث الذي نشرحه يقابل المكي بن إبراهيم مباشرة عندنا وكيع ابن الجراح، عندنا عبد الله ابن المبارك، عندنا يحيى بن سعيد القطان، عندنا إسماعيل بن جعفر. كل هؤلاء الأربعة وفي طبعا أكثر منهم لكن أنا مش عايز أسير يعني في التخريج. كل هؤلاء الأربعة يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس دي عندي علماء الحديث اسمها متابعة اسمها ايه؟ متابعة يعني وكيه بن الجراح تابع المكي بن إبراهيم يبقى لو واحد جاء قال لي إن المكي بن إبراهيم هنا تفرد بالحديث هو الوحد وراء الحديث عن ابن سعيد أقول له غلط ليه؟ لأنه قد تابعه جماع وكعب بن جراح عبد الله بن مبارك يحيى سعيد القطان علي اسماعيل بن جعفر وكمان المكي بقى خمسة كام واحد بقى يروي الحديث عن عبد الله بن سعيد خمسة خ خمسة من الرواه يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد خلاص طيب انا أبين لكم بقى دي حاجة اسمها المتابعة الكاملة المتابعة الكاملة دي يشترط فيها أن يكون الشيخ عايزين نعرف المتابعه الاول نوصل للراوي المشترك في الاسناد نحن ذكرنا على اللوحه ان الراوي المشترك في الاسناد هو عبد الله بن سعيد ابن ابي هند يعني عيد المساله ثاني اهو الراوي المشترك عبد الله بن سعيد بن ابي هند اهو ما اقدرش اقول عبد الله بن سعيد تابع عبد الله بن سعيد لان هو هو لكن حننظر تحت الاسناد ده كله اين الراوي المشترك ده يبقى ما دون الراوي المشترك من تحت دول كلهم اسمهم متابعات طالما كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس اللح... اسناد واحد تبقى دي اسمها متابعة كاملة يبقى المكيد بن ابراهيم تابعه وكي بن الجراح وتابعه بن مبارك ويحمد سعيد الخطان واسمعيل بن جعفر كلهم تابع المكي بن إبراهيم دي اسمها عند علماء الحديث اسمها متابعة اسمها متابعة كاملة طبعا المتابعة النقصة دي احنا نتكلم عنها فيما بعد لكن احنا عايزين نقول ان المكي بن إبراهيم شيخ البخاري لم يتفرد برواية هذا الحديث بل تابعه ائمة كثيرون جهابذه يعني طبعا وكيع ابن الجراح ده يعني كالنجم وكيع ابن الجراح معروف وكيع، وكان من أثبت الناس من أثلة أهل الكوفة وكيع بن جبّاح وأبوه الجراح ابن مليح البهراني ذا كان برضو أحد العلماء الكبار، ومنما يستملح في ذكر ترجمة وكيع رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنه سبه رجل وأنا برضو عايز أقول لك الفرق بين تصرف أهل العلم وتصرف العوام سبه رجل فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب وخرج فقال للرجل زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه وطبعا ده لأنه إمام واع فاقه رجع إلى نفسه باللوم ولا يزال المر يلوم نفسه حتى يرتقي وسبه رجل مرة فقيل له ألا ترد عليه فقال له ولما تعلمنا العلم إذن وطبعا وكيع له يعني يعني قصص طويلة في مسائل الزهد ومسائل الورع والعلم لعلنا إذا جاءت ترجمة وكيع في سند من الأسناد نقف عنده قليلا ونعطيه بعض حقه وكذلك الإمام عبد الله بن المبارك الإمام المبارك الذي يمكن سمعتموني كثيرا أتكلم عنه وإن شاء الله سنرجع إلى تراجم هؤلاء العلماء آآ ذكرنا في المرة الماضية مسألة الغبن وإن الغبن يقع في البيع والشراء وذكرنا لماذا يعني عبر عن العمر بالصفقة عبنا العمر بالصفقة والآن نتمم الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الموضوع قلت إن العمر صفقة والرابح الناجح هو الذي يستغل هذه الصفقة إذا دخل السوق والحياة سوق كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كل الناس يغدو أي إلى السوق فبائع نفسه فموبقها أو معتقها رجل بيدخل السوق يوبق نفسه يعني يهلكها بأنه يدخل في الخسارة الدائمة متخصص في الخسارة لا يخرج من صفقة إلا خاسرا والآخر معتق نفسه أي أنه يخرج من هذه الصفقة رابحا الذي ربح في هذه الصفقة علم لماذا خلق وهذا السؤال برغم بساطته ويسره إلا أن أكثر الناس يعجز عن الإجابة عنه لماذا خلقنا كثير من الناس يعيش في الدنيا كأنه لا يموت كل همه الطعام والشراب والشهوات يجمع الأموال من حلها ومن غير حلها إذا كان المرء بهذه المثابة فالدابة العجماء مثله أو أفضل منه بل هي أفضل منه على الحقيقة وليس هذا كلامي هذا كلام ربنا جل ثناؤه قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فهم كالأنعام في عدم العقل يأكلون ويتمتعون ما أقصر هذه الحياة حتى لو عاش المرء فيها ملكا متوجا ما أصيب بداء قط وما افتقر قط وما احتاج لأحد أصلا وإذا أشار وقفت الدنيا على قدم إلى كم سنة يعيش أجله عمره هي سنوات معدودات قال تعالى أفرأيت إن تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هذه الآية صدعت قلب ميمون ابن مهران لما ذهب إلى الحسن البصري يلتمس منه الموعظة فقال له يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي أي كل شيئا يلينه فتلى عليه الحسن هذه الآيات من آخر سورة الشعراء فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فلما سمعها ميمون أغشي عليه فلما أفاق وخرج مع ابنه عمرو قال عمرو لأبيه يا أبتي هذا هو الحسن؟ يعني لم يقل شيئا وكان عمرو يتصور أن الحسن سيلقي خطبة عصماء على ما هو مشهور من كلام الحسن البصري الذي قال فيه بعض أهل العلم إن كلامه يشبه كلام الأنبياء. قال عمر فضرب أبي صدري بيده وقال يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك الفيت لها كلوما فيه كلوما جمع كلمة وهو الجرح أي أن هذه الآيات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 من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تذد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت الإنسان العاقل لا يضيع رأس المال لماذا خلق المرء إنما خلق المرء على الحقيقة ليعبد ربه تبارك وتعالى وليست العبادة كما يظن بعض الناس هي مجرد ركعات أو إنه يصوم شهر في السنة أو إنه يصوم أيام تطوع أو يذهب للعمر أو يذهب لحج فقط لا العبادة تستغرق الحياة كلها لا يحرك المرء قدمه لا يرفعها الا ويعلم الا الله في وضعها حكم ام لا لما رفعها هل امر بذلك ام لا تصل المساله الى درجه الحركه والسكون الحركه لها عبوديه والسكون ايضا له عبوديه ومعاذ الله أن نعير بطول العمر قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فمال الظالمين من نصير فعيروا بطول العمر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتينا في كتاب الرقاق في صحيح البخاري أعذر الله عز وجل إلى عبد بلغه ستين سنة اعذر اي قطع عذره وصل سن ستين سنة ماذا ينتظر ستون عاما ولم يتب ستون عاما ولم يفق ستون عاما ولم يسأل نفسه لماذا خلقت لماذا آه يعني آه بما كلفت لم يبحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل له خصومات شتى مع طوب الأرض باع بيوع الغرب واستحل أموال الناس من غيب بالباطل وأخذها من غير حلها وقطع أرحامه كل هذا لشيء يتركه أو يتمتع به قليلا في دنيا هذا لم يجب على هذا السؤال إجابة صحيحة وهو لماذا خلقنا فيه طائفة من الناس تتمنى أن تعيش ولو كانت الحياة ذليلة هو يتمنى أن يعيش فيه طائفة من بني آدم هكذا ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة مش على الحياة لا حياة هكذا جاءت نكرة منزوعه الالف الألف واللام منزوعه البركه البركة من الكرامه الكرامة يريد أن يعيش أي حياة المهم أن يعيش ولتجدنهم احرص الناس على حياة وهذه الطائفة هم اليهود كما ورد ذلك صريحا في سورة البقرة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر إبنس المفلح هو الذي يضع هذا السؤال أمامه لماذا نحيا لماذا نعيش إنما نعيش لنعبد الله تبارك وتعالى وقد ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين فإحنا عايزين نستثمر هذه الحياة القصيرة ونربح فيها أعظم ربح مستطاع وسنذكر اليوم إن شاء الله كما وعدتكم شيئا من النصوص التي ان استعملناها طال عمرنا في الطاعة وإن كان عمرنا الحقيقي قصيرا لكن عمرنا في مجال الطاع يكون طويلا لكن قبل أن أدخل في يعني ذكر هذه الحديث وقد حاولت أن أبوي بهذه الحديث يعني أذكر يعني شيئا في الصلاة شيئا في الصيام شيئا في الحج شيئا في الجهاد شيئا في الأذكار على سبيل المثال وإلا المسألة طويلة وأنا بصدد تحقيق مجموعة من الأحاديث اللي فيها أحب العمل إلى الله كذا وكذا بحيث أننا نتلو هذه الأحاديث على المسلمين فيستثمر أعمارهم وكل انسان يأخذ من الأحاديث الخصلة التي يستطيع أن يحققها في الحال لكن قبل الدخول في هذا نسأل سؤالا هل يجوز الدعاء بطول العمر هذا السؤال اختلف فيه أهل العلم فمن كاره لذلك ومن مجوز يعني من الأدعية التي يدعو بعضنا لبعض بها ربنا يخليك اللي هي معناها عند العرب أو عند المسلمين القدامة أطال الله بقاءك هل جائز إن الواحد يقول ربنا يخليك أو ربنا يطول عمرك أم لا كره ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قال له رجل اطال الله بقاءك فكره ذلك وقال سألت الله لآجال مضروبة طبعا الإمام أحمد رحمه الله أخذ هذا من حديث رواه الإمام مسلم في صحيح عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت اللهم امتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومه لا يتقدم شيء منها قبل حلة ولا يتأخر شيء منها قبل حلة ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وأن يعيذك من عذاب القبر لكان خيرا وأفضل فالإمام أحمد احتج بهذا الحديث على كراهه أن يقول القائل أطال الله بقاءك أو ربنا يخليك أو يعني ما يكون من هذه العبارات وقال الطائفة أخرى بل يجوز أن يدعى للمرء بطول العمر أو أن يدعو المرء لنفسه بطول العمر واحتجوا بما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال إن أمه أم سليم جاءت به أي بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس أي أنها جعلته خادما. للنبي عليه الصلاة والسلام فادعوا الله له فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أكثر ولده وماله وأطل حياته طبعا أطل حياته دي مش موجودة في صحيح البخاري ومسلم إنما رواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له ونحن نبهنا قبل ذلك إن كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل عن صحيح البخاري وصحيح البخاري فيه كتاب اسمه كتاب الأدب أيضا، فلأجل ألا يخلط بين الكتابين، ميز الإمام البخاري الكتاب المفرد هذا بهذا الاسم. يقول كتاب الأدب المفرد أي المفرد عن الصحيح الذي افرده عن الصحيح. فلو كان هناك حديث في كتاب الأدب المفرد ولم يرويه البخاري في الصحيح اياك أن تخطئ في التخريج. فتقول رواه البخاري وتسكت لأنك إذا قلت رواه البخاري وهكذا بإطلاق يعني ذلك عند كل العلماء أنه في الصحيح دون غيره تمام إذا أردت أن تعزو حديثا للبخاري في غير الصحيح لا بد أن تسمي هذا الكتاب إذا كان في كتاب الادب المفرد تقول رواه البخاري في الادب المفرد اذا كان في مثل كتاب الصلاح خلف الامام يبقى الصلاح خلف الامام إذا كان في كتاب خانقاه عن إذا اذا كان في كتاب التاريخ اي تاريخ من تاريخ 3 بتاع البخاري تاريخ الكبير تاريخ الاوسط تاريخ الصغير مثلا كتاب الكونه والاسماء للإمام البخاري لو أن البخاري روى أي حديث في هذه الكتب ولم يروه في صحيحه فاحذر أن تقول رواه البخاري وتسكت انما تقول رواه البخاري إذا كان رواه في صحيحه خلص البخاري رحمه الله روى هذا الحديث فعلا هو مسلم عن انس لكن لم يذكر الدعاء بطول العمر في الوقت الذي بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر فواحد يقول طيب بطول العمر طب فين طول العمر في الحديث لأن هذه الزيادة لم تأتي عند البخاري فنقول من عادة البخاري رحمه الله أن الحديث إذا كان تاما فروى جزءا منه فقد يترجم بالجزء الذي لم يروه يعني هو في الصحيح دعا له أن يطيل أن يكسر الله ماله وولده حتى أنس بن مالك علق يعني رضي الله عنه على هذا الدعاء بقوله فأنا أكثر أهل المدينة مالا أو أنا أكثر الأنصار مالا وإني أعد من ولدي وولد ولدي المئة وطبعا أنس رضي الله عنه عمر تجاوز المئة ببركة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم فقول البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الخادمة بطول العمر دل ذلك على الجواز وأنه يجوز أن يدعو المر بطول العمر لكن العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا إذا دعا رجل لاخر بطول العمر فعليه أن يقيد ذلك لأن طول العمر في معصية الله عز وجل مذمه فيؤم يقول له إيه أطال الله بقاءك في طاعته وإلا طول العمر مجردا ليس ممدوحا طول العمر مجردا ليس ممدوحا لو لم يكن في طول العمر إلا أن يشهد المرء موت جميع من يحب لكان ذلك كافيا في ذم طول العمر كان لما عمره بيطول ما كل احبابه يموتون وهو حي فيوم يتفجع عليهم كل يوم يشيع حبيبا يدفنه بيده في التراب وبعدين يأتي يشيع حبيبا آخر وكلما شيع حبيبا ترك قطعة من قلبه معه فلا يزال هكذا يتفجع يوما بعد يوم حتى يفقد نفسه كما قال الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه الإمام الدارمي عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي قال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع أي إن عشت ستتفجع على كل الأحبة يبقى إذن يجوز وهذا هو الأظهر في الدليل يجوز الدعاء بطول العمر إذا كان ذلك مقيدا كأن يقال أدام الله بقاءك في عافية أو في طاعة أو نحو ذلك و يدل على أن طول العمر مع الطاعة محمود حديث أبي بكر الثقفي الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم وحسنه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير فقال عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله فقيل له فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله إذن التحرير في المسألة دي انه يجوز الدعاء بطول العمر وليس في حديث أم حبيبة رضي الله عنها ما يدل على أنه لا يجوز الدعاء بطول العمر إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إلى الأفضل يعني الاجال مضروبة انتهت جف القلم بما أنت لا كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا قال رجل لآخر أطال الله عمرك لن يطول عمره ابدا عن الأجل الذي ضربه الله له لكن أن يستعيد من النار أن يستعيد من عذاب القبر فهذا أيضا مكتوب ما واحد ممكن يقول كذا فما مكتوب وبرضو الأجل مكتوب فلماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء والاستعاذة مع أن دا مكتوب دا مكتوب أجاب أهل العلم فقالوا لأن الدعاء لأن الاستعاذة من النار دعاء والدعاء عبادة والعبادة مطلوبة بخلاف الدعاء بطول العمر ليس عبادة فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعها أرشدها إلى ما ينفعها تستعيذ من عذاب القبر وأن تستعيذ من عذاب النار عايزين بقى إيه؟ ندخل بقى في ذكر بعض الأحاديث التي إن استثمرها المرء في حياته استفاد وطال عمره في الطاعة عندنا مثلا في الصلاة مثلا في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتواتر الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وسعد النبي وقاص وجابر بن عبد الله وميمونه وكذلك جبير بن مطعم وآخرون زي عبد الله بن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف يعني لو أنت حسبت كده أنت تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة من السنن الرواتب التي جاء النص بها عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب اتناشا ركعة في اليوم لو ضربتهم في الشهر لو ضربتهم في السنوات لو ضربتهم في عشرين ثلاثين اربعين خمسين سنة هيطلع رقم كبير نعم لكنه لا يساوي ان تصلي عشر ركعات في المسجد الحرام من جهه الثواب لان المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف يعني لو صليت عشر ركعات في المسجد الحرام بمليون مليون ركعة ثواب مليون ركعة يعني في الجزاء وليس في الإجزاء ودي مسألة أنا هتكلم عنها ان شاء الله عشان بس إيه أحل إشكال وقع عند بعض الناس علشان واحد لو هيصلي بقى مليون ركعة ده محتاج 231 سنة انت لو حبيت تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام ده يخدم منك في حدود 3 ساعة او نصف ساعة شوف نصف ساعة لو اردت ان تفرد هذه الركعات ب100 الف ركعة في 10 ادي مليون ركعة هتاخد زي ما قلت مرتلك 231 سنة ربما يكون وكمان عدة اشهر او حاجة زي كده فده تكثير للعمر ده تكثير هذه العبادة هذه الطاعة فيها تكثير للعمر طب انت غير مستطيع ان تذهب الى المسجد الحرام او الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت طب عندك صلاة الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابي هريرة وغير من الصحابة وهذا هذا الحديث ايضا كثيرون من الصحابة صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذي بخمس وعشرين كل الصحابة كل الاحاديث التي وردت عن سائر الصحابة ذكروا فيها خمسا وعشرين إلا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تعضل صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين فالذي يصلي لو افترضنا إنسانا يصلي في بيته دائما لا ينزل إلى المسجد وآخر ينزل إلى المسجد فهذا قد فاقه بخمس وعشرين شوف ده في كل صلاة بخمس وعشرين ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحظ على صلاة الجماعة وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن امر رجلا يصلي بالناس ثم امر فتياني فيحرقون على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم وفي لفظ آخر قال لولا النساء والذرية أي ممن لا تجب عليه بصلاة الجماعة لولا النساء والذرية لحرق على هؤلاء بيوتهم مع أن هؤلاء يصلون مش تاركي الصلاة زي محادث في عصرنا لا يصلي بالكلية لا هذا لم يكن موجودا أبدا ومعروف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركاه فقد كفر وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة لا هؤلاء يصلون في بيوتهم ومع ذلك هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم ومن أبلغ ما يحتج به لوجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف وصلاة الخوف كما هو معلوم من الآية الكريمة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ودي في ميدان القتال القبلة تسقط في ميدان القتال إنما يصلي المر في الاتجاه الذي يتصور أو يتوقع أن يأتي منه العدو حتى لو استدبر القبلة طيب ده هذا الموضع أولى أن يصلي كل برئن وحده ليه لأن هذا موطن خوف والصلاة ركعة صلاة الخوف ركعة كما في بعض الأحاديث وركعتان كما في بعض الأحاديث الأخرى يعني الصلاة الرباعية بتبقى ثنائية وممكن تبقى واحدة كل هذا لأننا في ميدان قتال ومع ذلك لم يسقط عنه صلاة الجماعة هذا في حال الخوف فكيف في حال الام فالذي يترك صلاه الجماعه يفوته هذا الثواب الكبير الكبير جدا وعدن مترتب عليه برضه ذم اذا ترك الفعل مترتب عليه ذم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اثقل الصلاتين على المنافقين الفجر والعشاء ولو ان احدهم يعلم أنه يأخذ مرماتين حسنتين لا اتاهما حبوا ذي دي, دي المشكلة المرما اللي يظل في الدب للفرخ. شوف دجاجة رجلها بقى. لو هذا الإنسان يعلم إن كل ما يروح المسجد ويصلي الجماعة يأخذ رجل فرخة. لزحف على بطنه كالثعبان حتى يصل إلى المسجد حتى لا تفوت هذه المرماء الحقيرة لو احنا عاملين جمعية استهلاكية منحقة بالمسجد وانا ان كل واحد يصلي مثلا في الجماعة هياخد له كل سكر ولا ياخد له زيد الزيت ولا ياخد له بتاع الكلام ده سيحب على بطنه ولن يترك صلاة الجماعة مع تفاهة ذلك يراؤون الناس كما قال الله تبارك وتعالى مع أن صلاة العشاء والفجر لهما ثواب مخصوص قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه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 أو صلاة الفجر كأنما قام الليل كله يعني في أحد مشايخ الإمام البخاري ومسلم وهو عبيد وهو عبيد الله ابن عمر القواريري قال ما تركت صلاة الجماعة قط إلا في ليلة جاءني فيها ضيف فشغلت عن هذا الضيف ففاتتني صلاه العتمه هي صلاه العشاء فالتمست مسجدا في البصره لاصلي الجماعه فلم اجد الناس جميعا صلوا يعمل ايه قال فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه الجماعه تعدل خمسا وعشرين وتعدل إحدى وعشرين في رواية ولكنها يعني ثبوتها فيه نظر وتعدل سبعا وعشرين إذن عندي إيه؟ عندي ثلاث درجات واحد وعشرين اللي ورد في الأحاديث يعني كما يقول عبيد الله بن عمر القواريري واحد وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين. فطبعا أخذ للإيه؟ للأعلى اللي هو سبعة وعشرين. قال فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة وعايز يدرك الفضل الذي فاته من ترك صلاة العشاء فصلى العشاء سبعا وعشرين مرة طال ثم نمت فرأيت في المنام أنني أركب فرسا ويركب آخرون فر فرسا معي ونحن نتبارى بنتسابق يعني فجعلت أضرب فرسي وأجهده حتى يلحق بأولئك فالتفت إلي فارس منهم وقال لي لا تجهد نفسك فإنك لن تلحق بنا لأنك ما صليت العتمة ما صليت العشاء خلاص وفي بعض العلماء الآخرون أظن برضو عبيد الله ابن عمر القواريري أو غيره برضو فاتته صلاة العشاء بس أظن هو غير عبيد بن عمر القواريري لأن القصة مختلفة أنه ما فاتته صلاة الجمعة إلا في يوم في اليوم الذي ماتت فيه أمه في اليوم الذي ماتت فيه أمه وشغل بدفنها ولم يدرك أيضا صلاة العشاء قال فنمت قال فصليت العشاء خمسا وعشرين مرة ثم نمت فجاءني جاء يقول لي نعم صليتها خمسا وعشرين مره فمن اين لك تامين الملائكه اه افترض انك انت هتصل الى درجه الذي صلاها في المسجد شو بقى لما يكون واحد يصلي العشاء سبع وعشرين مره مساله طويله تطول يعني سبع وعشرين فاربعه دا ليدرك ثواب من صلاها في المسجد قال له ماشي حنفترض أنك أخذت ثواب حضور الصلاة في المسجد فمن أين لك تأمين الملائكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له فإنت لما تصلي في المسجد ما أحد يعلم أي وافق تأمينه تأمين الملائكة أم لالين المساجد بتختلف في مسائل انتظار الصلاة يعني بعد الأذان في مساجد بتصلي بعد خمس دقائق ومساجد تصلي بعد عشرة ومساجد بعد نصف ساعة ومساجد بعد ساعة لربع ربع فالملائكة لما بتؤمن إحنا ما نعرفش الملائكة اقاموا الصلاة انت بعد الأذان فإذا وافق تأمينك في الأرض تأمين الملائكة في السماء يغفر لك فبيقول له. بيقول له يعني ماشي صليتها لكن أين لك تأمين الملائكة فيعني إذا الإنسان إذا صلى الصلاة في جماعة أدرك هذا تخيل أن إنسانا يصلي العشاء والفجر في جماعة العشاء يأخذ كأنه قام نصف الليل والغداء يأخذ كأنما قام الليل كله فكيف إذا انضاف هذا إلى قيام الليل يعني هو نفسه بيقوم الليل برض كمان فهذا عمر هذه يعني المسألة إذا قيست بالثواب دي عايز تأخذ أعمار كثيرة مكتخذ مئات السنين لو أن إنسانا واضب على مثل هذا إلى مثل هذا وهذا شيء يسير يستطيع المرء أن يفعله بلا مشقة ومع ذلك فانظر إلى هذا الأجر الجزيل الكبير العظيم الذي يترتب على حضور الإنسان في الجماعة الجمعة مثلا حديث أوس بن أوس في السنة وهذا الحديث الحقيقة ثوابه لم أجده في نص من النصوص أنا لم أجده ربما يعني يغيب عني نص، لكن لم أجده وكأني أذكر أن بعض العلماء قال لا أعلم كان ابن خزيمة قال لا أعلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اجرا مثل هذا وده يوم الجمعة شوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغوا يبقى عندنا كم حاجه هو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغوا خمس حاجاته إيه ايه بقى ثواب هذا الانسان قال عليه الصلاه والسلام له بكل خطوة أجر عمل سنة أجر صيامها وقيامها ده, ده, ده, ده حاجة عظيمة جدا كل خطوة بعمل سنة وهذا حديث صحيح هذا الذي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة غسل واغتسل أي أنه أتى أهله فأوجب عليها الغسل واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام لأن بكر دنى من الإمام مرتبطة ببكر وابتكر ليه يعني راح المسجد بدري راح المسجد بدري وطبعا نحن عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بقى المهجر إلى الجمعة الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب كبشا بقرة والثالثة كأنما قرب كبشا وبعدين كأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة فدي ثواب كل إنسان على حسب إيه؟ على حسب تبكيره وذهابه إلى صلاة الجمعة يبقى دنا من الإمام يبقى يكون في الصف الأول بينه وبين الإمام حاجة بسيطة خالص أو هو وراء الإمام مباشرة ودي ما يجيبهش إلا إذا دانا لاسيما إذا كان المسجد مسجدا مطروقا يطرقه ألواف الخلق وكل يتسابق على الحضور أولا فده بقى يحتم عليه إنه هو إيه إن هو يبكر إذا الذهاب إلى المسجد ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو لم يقع فيه اللغو وطبعا ليس من اللغوي برضه أن يثني المرء على الله عز وجل لأن في بعض الناس بيتصور أن الإمام لو ذكر الله تبارك وتعالى على المنبر ان هو يسكت خالص وقول لك أنا لا أتكلم لأن في نهي عن الكلام فإذا قال سمع الله يقول عز وجل سبحانه وتعالى بيعتبر ده ممنوع أو يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعتبر ده ممنوع وأن هو إيه وأنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا الكلام ده غير صحيح لأنه لا قائل إطلاقا أن ذكر الله لاغ أو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لغه وحديث النبي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت المسألة مرتبطة بمحاورة بطرفين رجل يقول لآخر هذا الآخر أتى فعلا ثم إن هذا ينهاه عن هذا الفعل اذا حصل نوع من المحاوره أو في طرفان في المسألة دي بخلاقنا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فقال جل ثناء قال سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى قال جل وعلا أي ذكر من الثناء على الله تبارك وتعالى لا يعد من اللغو. تصور أن إنسانا لا يصل الجمعة أصل شو إحنا بتتلي فين ودا فين؟ حديث أبي الجعد الضمري قال صلى الله عليه وسلم فيه من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه تعارف الطبع والختم لا يخرج منه المعصية ولا يدخله إيمان إذا حصل طبع على القلب يطبع على القلب بما هو فيه اذا كان جوا كفر ما يطلعش واذا كان الايمان خارج ما يدخلش فالذي يترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه وخسر هذا الاجر العظيم الذي لا يستطيع ان يحصله الا اذا فعل ذلك طيب المراه اذا سعت إلى الجمعة أخذت أجر الرجل لأن هذا الحديث ليس مخصوصا بالرجل لأن الأصل في الأدلة العموم يعني إذا ورد نص في حكم شرعي فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا إلا أن يقوم دليل يفرق ما بين الرجال ويفرق ما بين النساء بالنسبة للمرأة هناك حديث طبعا هناك في إذن أن تصلي المرأة في المسجد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امه أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ومع ذلك ومع هذا الإذن فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حميد وهي امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك في المسجد يعني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 وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا شوف, شوف الكلام علشان الجماعة اللي عملين يقولك المرأة تخرج متبذلة والمرأة تطلع تزاحم الرجال والكلام ادي الصلاة يعني المرأة تتقرب إلى الله عز وجل فيقال لها التمسي أظلم مكان في بيتك أو أبعد مكان في بيتك فأدي لله عز وجل فيه الفريضة ودي عبادة تقف وينادى يربيها في الشارع تتفسح ولا كم هوا وتطلع تخالف الرجال وفضلا عن هذا التبرج الفاحش والسفور المزري حتى وصل ترقي النبي عليه الصلاة والسلام او تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معها الى ان قال وصلاتك في مسجد قومك افضل من صلاتك في مسجد هذا ايه الفريق بين الحجرة والدار الحجرة الدار دي بيبقى مشتمل على عدة غرف يعني لو ان واحدة مثلا صلت في الصالة، الصالة تاع البيت، والشباك مقفول، والباب مقفول، وصلت صلاتها في حجرتها أفضل، لانه أكن وأستر لها، وحجرتها هذه لو وجدت مكانا بين الدلاب والحيطة يسعها ومترىح كذا جمعت في هذا المكان وصلت. والتمست مكانا يعني نائيا في الغرفة كن يعني في الغرفة أفضل من أن تصلي في وسط الحجر كمان حتى أن أم حميد هذه يقول تتمت الحديث يعني التمست أظلم مكان في بيتها فبنت مسجدا فيه وكانت تصلي فيه يبقى يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي ولكنها إذا صلت في حجرتها كان ذلك أفضل من صلاتها في المسجد الإمام ابن خزيمة رحمه الله جعل هذا الحديث خاصا بالرجال يعني الصلاة في المسجد النبوي هذا خاصا بالرجال طبعا لا يفوتني أن أقول فيما يتعلق بالحرمين الشريفين آه آه هذا الكلام يلزم أكثر أهل البلد بخلاف أهل الآفاق أهل الآفاق زي, زي حالتنا كده ليس من أهل البلد وبيروح كل سنة عمر مثلا ولا كل كم سنة يروح حج ولا بتاع فصلاة المرأة حينئذ في المسجد النبوي تحرس المرأة على صلاتها في المسجد النبوي وتحرص المرأة على صلاتها في المسجد الحرام أولا لأنه جائز لها أن تخرج إلى المسجد الحرام ولا تصلي في الفندق الحاجة الثانية تكثير الصلاة تكثير ثواب الصلاة فهذا الكلام عند بعض أهل العلم يقول أنه يتنزل على أهل البلد يعني على أهل مكة للمرأة في مكة إذا صلت في دارها أخذت مئة ألف صلاة وزيادة وإذا صلت المرأة المدنية في بيتها ولم تصلي في المسجد النبوي أخذت ألف صلاة وزيادة كل هذا مع جواز أن تنزل وتصلي في المسجدين الشريفين يبقى والمرأة طبعا لها برضو شوية فضائل يعني مثلا صلاة العشاء الوقت المستحب لصلاة العشاء نصف الليل كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل وفي ذات مرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والنساء والصبيان والرجال في المسجد ينتظرونه عليه الصلاة يصلي العشاء فتركهم حتى جاءه جاء فقال يا رسول الله نام الصبيان ونام الرجال في المسجد فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه للوقت نصف الليل يعني إنه للوقت أي هو الوقت المستحب لصلاة العشاء إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي الرجال لا يستطيعون تأخير الصلاة كل على حده. ويجي الرجل مثلا يترك الجماعة في المسجد ويقول لك لا أنا حصل في نص الليل لان ده وقتها مستحب بنقول له لا إم بقى الرجال يؤخروا الصلاة إلى نص الليل إذا أخر المسجد كله أهل الحي جميعا تفقوا على أن يصلوا العشاء في منتصف الليل فإن فعلوا ذلك كان هذا هو الوقت المستحب وان لم يفعلوا ذلك كما هو في عصرنا وزماننا فحينئذ الصلاة على وقتها أما المرأة فلأن الجماعة ليست واجبة في حقها فتستطيع أن تتدين بهذا أنها تؤخر العشاء شاء عامدة قاصدة أن تصليها نصف الليل بشرط ما تجيش بقى في نصف الليل تكون خلاص مش عارفة توقف على رجليها ثم تخطف الصلاة أو إنها مش متعودة أنها تأخرها من الليل فتنساها إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا تؤخر المرأة الصلاة إلى منتصف الليل بل تصليها على وقتها لما جاء من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها وفي لفظ الصلاة في أول أختها وطبعا طبعا الكلام عن ثواب الأعمال لسه حن عن الصيام وحن عن الجهاد وتكلم عن الزكاة كل يعني طائفة من هذه العبادات سنأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى يعني منها بعض النصوص ويعني نحاول إن شاء الله إن نحن يعني نعطي إخواننا المنتظرين على الهاتف فسحة لكتابتي أو للإجابة عن بعض الأسئلة. طيب ما شاء طيب بس نا نأخذ الخدم هال. نشكرك المخيف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي كن فضلك شيء الله يحفظك خدش ممكن سحر هذاك سؤالين بس والله خدش خدش نعم اسرية الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت سيدة فمن هي تلك السيدة الايه يقول السؤال تاني اسرية بالرسول صلى الله عليه آه. وسلم أثناء ما كان في بيت أثناء ما في بيت وحدة سيد طيب ماش سمن هي تلك السيدة نعم حاضر السؤال الثاني بعد إذن نحر ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء طوافه بالبيت الحرام وكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي بما كنت تحدث نفسك فقال الرجل لا شيء كنت اذكر الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استغفر الله ووضع يده على صدر الرسول على الرسول يده على صدره وقال فقال الرجل والله ما ما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يدو من على صدري إلا وهو أحب الناس أوليه وأسلم بعد ذلك من هو ذلك الرجل ده أنت داخلي المسابقة أولي <تصفيق> طيب ما شغير سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله علو نعم السلام عليكم وعليكم السلام السلامة الله شيخ فحق نعم من فضلك بس يا شيخ أول دعام بارك الله فيكم كلكم الله وكل العميين على القناة يا رب ويا رب دائما يدينكم كنه يا رب صحة يا رب شاء الله ده اولا في بس أنا لي بس رجاء من كل المشاهدات اللي بتتصل بقناة الناس يعني رفقا بمشايخنا يعني, يعني كل واحد تتصل تقولي شيخ أنا أحبك في الله وتقول تمدح فيه مم. فهي دي فتنة بالنسبالهم يعني مم. فأنا يعني أدعو كل أخت في الله تتصل بقناة ما تقولش أنا بحبك في الله يا شيخ والكلام دوت يعني ده رجاء يعني دي حاجة سؤال تاني يا شيخ دلوقتي بالنسبة ليوم الجمعة حرك قلت كل خطوة ااا بمشي إلى المسجد عنيها أجر سنة كاملة ده بالنسبة لكل مرأة نعم حاضر يعني هل أفضل ليها يعني أنا بكلم عصبة ااا صلاة الجمعة على هل أفضل ليها إن هي يعني ااا تتأ الجمعة ب يعني ااا بيتها ولا تروح المسجد تصليها يعني طيب ماشي ماشي يعني تصل الضهر بيتها ولا تروح المسجد <تصفيق> نعم. طيب حاضر. وصل نعم. نعم. سلام عليكم السلام عليكم وصل السلام عليكم. عليكم السلام وصل الله.بارك الله لك يا شيخنا. الله يحفظك. بارك الله فيك وفيك وفي جميع عملياتك. الله يحفظك. هان. آمين. يا شيخنا كنت أريد أن أسأل عن الفائدة الدوائية للبنوك. هل هي حتى الآن الصندوق الاجتماعي. هل تسمعنا شيخنا؟ ال ال إيه معالي؟ الصندوق الاجتماعي. لا يجب أن صوتك الصندوق الاجتماعي الصندوق الاجتماعي نعم آه ماله الآن جميع المشروعات الصغيرة لابد من الاقتراض من الصندوق الاجتماعي آه. نعم يعني أنت تسأل هل يجوز الاقتراض للمشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعي نعم ثانيا سؤال ثاني حركة شايفانا بالنسبة, بالنسبة للصرعات كلمساجة التي يوجد بها قبور نعم فماذا ماذا عن الصراط فيها؟ فكثير من الأحاديث قد تنص على عدم الصلاة فيها هل هذا صحيح؟ نعم وأرجو،, وأرجو منك يا شايفان أن تدعي لأخي ولي بالله عليك الله يحفظك يا أخي بارك الله فيكم نعم يا أخي نعم بالهداية والتوفيق بالله عليك اللهم أمين جزاك الله خيرا وأشكر كل جميع العالمين في خاص الناس والله يحفظك عليك. يا أخي نعم نعم. طيب حد صلاة أخر السلام عليكم ونحط الله طيب السلام عليكم ونحط الله السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. زك عم الشيخ. الله يحفظك. اتفضل أنا عم الشيخ تلفزيون عندك؟ يا محمود يلا تفضل. نعم تفضل. عم الشيخ. نعم اسمعك انا بالطلع على ايه؟ بالطلع على حلفت بالطلاق اه طالما عند ربوها فهي راحت فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي وهي عند ربوها انت قلت لي ايه هم قالوا تسيبيه وخدها وما تاخديهاش فانا خايفه اخدها عشان كانت اخر طلقه لا دي طلقه الثالثه اه لا اروح لجنه الفتوى اه اروح لجنه الفتوى لجنه الفتوى في القاهرة اه اه وهي حبتني فاتحه حامل معلش انت اروح لجنه الفتوى ان شاء الله في القاهرة هم هيفتوك ان شاء الله نعم نعم اتصلهاك نعم طب كم باقي طيب ماشي يلا ماشي السلام عليكم يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل يا شيخ حق كنت عايز اسال بالنسبه للارض لا كان والدي مثل بيش... شيخ معي نعم قول والدي كان بيامن في اللحية لي تقريبا 3 او 4 سنين فيعني انا ما استجبت لي يعني لا عفوا في بيتهم مستد في طيب لا عفوا نقول نقول الكلام الاول والدك يأمرني حلق والدك يأمرك يامرك بحلق اللحيه ان شاء الله طيب <تصفيق> طيب خلاص, <تصفيق> طيب, خلاص <تصفيق> طيب كم باقي من الوقت يا الحمام طيب ماش طب طبعاً بالنسبة للأخي اللي هو بيسأل فا يبدوا ندخل مسابع وبيسأل عن البيت عن المرأة التي أسرى النبي صلى الله عليه وسلم بيتها طبعا هو مهانة معروف المسألة دي أما السؤال الثاني فبصراحة ما أعرفش يعني الرجل ما اسم الرجل اللي لكن أنا حتى أشك في صحة الحديث من أساسه يعني. بالنسبة لي الأخت اللي هي بتنبه على الأخوات اللي هم بيتصر بالمشايخ في القنوات والوحدة تقول للشيخ أحبك في الله هذا الأمر أنا أنكرته عدة مرات وقلت أن هذا لا يجوز للمرأة أبدا إن هي تقول هذا للرجل مطلقا وهذا باب فتنة وينبغي لكل شيخ تتصل بهم رأة فتقول له هذه العبارة أن يزجرها وأن يتكلم بكلام واضح فصل أن هذا لا يجوز وأنا يعني فد يعني سمعت بعض المشايخ ربنا يحفظهم برضو نباهه على مثل هذا ونسأل الله عز وجل أن يهدي أخواتنا مسألة المسألة دي لا لم نعهدها لا لا عند السلف ولا عند الخلف حيا طبعا الأخت برضو بتسأل عن المرأة يعني هل تنزل لصلاة الجمعة لتدرك هذا الثواب أم تصلي الظهر في بيتها أنا أقول أنه يجوز للمرأة أن تنزل تصلي الجمعة لتدرك هذا الثواب وايضا لتجدد إيمانها لأن المرأة محبوسة في البيت مشاكل الأولاد والخدمة المستمرة وعدم الزيارات المتبادلة مع الأخوات الفاضلات لإني جلسات النساء عموما يعني يغلب عليها الثرثرة والنميمة قل أن تجلس يعني مجموعة من النساء يتذاكرن أمور دينهن أو يذكرن الله تبارك وتعالى حتى لو فعلنا شيء من هذا البسطة برضو إيه خلطوا المسألة بالغيب والنميمة والكلام وحصل وما حصلش والكلام فالمرأة تبقى محتاجة إلى أنها تشحن يعني قلبها بالإيمان ولا يكون هذا إلا إذا ذهبت إلى المسجد ويعني استمعت لكلام الله تبارك وتعالى وإلى وعظ أهل العلم وإلى يعني تجديد دينها وتجديد قلبها في الخطبة فضلا عن هذا الأجر العظيم الجزيل فبرضو إحنا بنقول برضو للأزواج أن يتركوا النساء يذهبنا إلى المساجد لتحصيل هذه الفوائد التي ذكرناها الأخ اللي بيتكلم بقى عن الفوائد الربوية والاقتراض من الصندوق الاجتماعي هل يجوز هذا الصندوق بيمول المشروعات الصغيرة فالجواب أن هذا لا يجوز مطلقا لأن هذا من الربا المحرم ومسألة الفائدة قليلة ولا كثيرة لو فلس ممسوح خرج كفائدة فإن المعاملة تحرم كلها عشان كده يعني بعض الناس يتصور حتى وهو حاطت فلوس في البنوك الربوية انهم له الفائدة فتصور ان كان الاشكال هو من تثبيت الفائدة لا الاشكال من العملية البنكية نفسها هي المشكلة فيها لكن تبديل الفائدة تغييرها تطلع مرة تنزل برة كل ده دا مش داخل اصل في الحدوث يعني فالعملية البنكية اساس الربوية فاحنا بنقول لهذا الاخ يتجنب المسألة دية ولا يفتتح حياته بالربا وما مات مراب بخير قط انا ما عرفش لحد النهارده ما رايت رجلا تعامل بالربا إلا ومات مفلسا وان الديون اللي عليه استهلكت كل التركه بتاعته وان الجماعه الورثه اللي وراه احيانا بعضهم هو اللي بيتورط في المساله دي بكل أسف يعني يعني اتقوا الله تبارك وتعالى ويعني ذروا ما بقي من الربا أما سؤال الأخباء عن المساجد التي فيها قبور فالصحيح أن الصلاة في المساجد التي بها قبور محرمة ولكن ليست باطله يعني لو أن رجلا صلى في مسجد فيه قبر فإن هذا لا يبطل صلاة لا نقول له أعد الصلاة مرة أخرى لكن يحرم عليه أن يصلي في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك, أنهاكم عن ذلك قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا لكنه خشي أن يتخذ مسجدا والإمام الشافيع رحمه الله يقول لا يجمع مسجد وقبر في دين الإسلام وإنت لو دخلت المساجد التي فيها قبور تجد يعني ما يندى له الجبين حياء يعني عدم تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى والكلام ده هذا كلام ليس من عندي هذا الكلام يعرفه كل من كان يذهب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينه وأن يرده إليه ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه واسال الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حزبنا ونعم الوكيل وأخونا الشيخ محمد المصري حفظه الله تعالى هيعمل عملية بكرة الصبح عملية بسيطة يعني مش عملية كبيرة قوي فنسأل الله تبارك تعالى أن يديم عافيته وأن يرفع عنه وإخوانا بقى كل واحد يتذكر هذا الشيخ الفاضل يعني في الدعاء وأسأل الله عز وجل أن يرده إلينا وأن يعافيه إنه ولي ذلك ومولاه جاني سؤال بيتكلم عن كتيب مفاتيح الفرج وعن صحة ما في هذا الكتاب تم مفاتيح الفرج يعني ما الآن بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما الآن أيضا بالصيغ التي لا تجوز لذلك يعني احنا بننصح من عنده هذا الكتاب أن يتنكب القراءه فيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاشة تأخذ من الجنة. دلوقتي اختراع فرناند الجديد يجي على برغوة من أول شطفة فرناند الجديد راحتك من أول شطفة. آه. جنة تأخذك للجنة.